Voilà. وكم أرسلنا من نبي في الأولين ومَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأْنَتْغَمَّنَّ خَلَقَ السَّمَاءَ وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم, وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْثًا وذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها تستووا على ظهوره ثم نعمة ربكم ثم تذكرون عمت ربكم إذا تَوَيْتُ عليه وتقولوا وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سطر لنا down yeah. وما اصفاكم أشهدوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له ولقد كانوا كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية رفوى إنا وجدنا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وتعبدون إلا الذي فطرني فإنه ولها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون. بل مت دعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول Surah وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أَهُمْ يَقْسِمُونَ أما تربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا ورفعنا. بل درجات ليتخذ بعضهم بعضا بالصخور ورحمة ربك خير ولولا أن يكون الناس أمة واخدة لجعلنا, لجعلنا ني <تصفيق> يحسبون <تصفيق> أن إنك على وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون قَوْمِهِ <تصفيق> قَالَ سويرة من ذهب أوداء معه الملائكة قترنين فاستخف قومه فأعطى فجعلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ولا يصدنكم الشيطان إن أبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أَنْتُمْ وأزواجكم تؤبرون ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال انكم ماكثون لقد لفضيله الدكتور وهو الحكيم العلي وَأُمَّ يَغْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لك وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام